انتوا عاملين انتوا حاطين ليه بتدمروا حياتكم ليه بتدمروا ولادكم ليه الأفلام والمسلسلات يا جماعه يا جماعه دي اللي حطمتنا دي اللي دمرتنا لغاية الوقت اللي التزموا من 10 سنين و15 سنة ولكن اتفرجوا على أفلام زمان افلام الخمسينات والستينات والسبعينات اللي دمرت الدنيا افلام اللي علمت المجتمع الحب اللي علمت المجتمع الزنا اللي نشر الزنا في المجتمع اخر الأفلام والمسلسلات اللي نشر العري في المجتمع اخر الافلام والمسلسلات اللي نشر سخه ربنا في المجتمع ايه غير الافلام والمسلسلات اللي نشر المعازف ونشر السوق ونشر الجواز العرفي ونشر الرقص ونشر الشاب بيتفرج على الفيلم بيخرج عايز يطبقه باي طريقة البنت بتتفرج على الفيلم بتخرج هتموت هتموت عشان تلاقي واحد زي البطل ده الشاب هيموت عشان يعمل تصريحته زي ده هتيجوا في الاخر يا شباب هتقولوا الرسول الله ايه هتقولوا له ايه على الصراط هتيجوا تشربوا من ايده على الصراط هيقول لكم سحقا سحقه ليه انتوا جايين det är som om وقاعدين دلوقتي تشربوا من ايدي انتوا ما شربتوش من رايه في الدنيا جايين ليه انتوا ما من نبع سننتي في الدنيا جايين ليه انتوا ما كاتش لمسكو زي لبسي انت ما كانش حياتكم زي حياتي انتوا ما كانش اهدافكم زي اهدافي جايين لي ليه جايين لي دلوقتي في ارض المحشر تشربوا من ايدي ليه وانتوا عمركم ما شربتوا من سنتي وانتوا قطعتوا سنتي وانتوا كنتوا بتقلدهوا في لبسكم اي ممثل بتقلدهوا في شكلكم اي وغني بتقلدهوا في حياتكم اي فنان او فنانه وانا لا أنا ما كنتش في حياتكم في الدنيا عشان تيجوا النهارده ليا أنا ما كنتش معاكم في الدنيا ولا كنتوا عايشين مع سنتي عشان تيجوا النهارده تقولوا لي شربنا يا رسول الله ما انا كنت مديت لكم ايدي طول الدنيا بسنتي بالنبع الصافي اللي كان هيصلح لكم دنيتكم واخرتكم مرضطوش جايين النهاردة عايزين تشربوا من ايدي ليه جايين ليه جايين تعملوا ايه سحقا سحقه سحقا سحقا لمن ما بنبدل بعدي بدلتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه يا جماعة اللي نشر معص السر اللي نشر ال السرية اللي نشر كل ده ايه غير الافلام والمسلسلات عندنا في المنصورة سينما من السينمات صاحبها بناها رغم انه عنده ملايين بناها بناها خرصانة مسلحة آية من ربنا ربنا بعتها له لانه ما يعرفش السينما دية ممكن يوم القيامة يعض على ايده بسبب ازاي ربنا بعتها له عارفين يا جماعة الخرصانة المسلحة بتاعت السقف وقعت انا عمري في حياتي ما شفت خرصانة مسلحة وقعت آية الناس كلها بقت تقول ده آية من ربنا بناها تاني وعمل السينما وفتحها تاني انت عارف ياللي فتح سينما انت عقبت وظهرته في قلوب المسلمين انتوا ضيعتوا الامة انتوا اللي اول ناس ضبرتوا في قعدتوا 30-40 سنة تنخروا في الامة وتنخروا في القلوب انتوا مش عارفين انتوا عند ربنا ايه والله والله انا ما ببالغ والله انا بحذركم يا كل واحد ب... ناوي تفتح سينما يا كل واحد ناوي تفتح سينما ل... للمسلمين ه... هتنسف دنيتك واخرتك واحد بس هيدخل السينما دي هيعمل مقصيد سر واحد هتدخل هتقع في زينة واحد هيدخل هيعمل اي منكر كلهم في مزانك في الدنيا وفي الأكرى. المال الحرام مش هينفر. يا كل ممثله خدت ستة مليون من تمثيليه رمضان يا كل ممثل خد تمانية مليون من البطوله في تمثيليه رمضان يا جيش اللي انتج ال 120 تمثيليه كل واحد قبض بفلوس حرام نقطه دم حرام هتدخل كبدك مش هتخرج غير بعد ما تعمل مصيبه نقطه دم حرام هتدخل في مخك مش هتخرج غير بعد ما تعمل مصيبه نقطه دم حرام هتحطها في جسم ابن من عيالك ما تعرفش هيتعمل فيه ايه يا جماعه لا يا جماعة. يا اخواننا لازم نفوق واحد يقول طب بس دول بيحلوا مشاكل المجتمع مشاكل ايه يا ابن حياتك مشكلة قله اتحلت بتمثيلية ولا مشكلة اتحلت بتمثيلية عمري بقى هات واحدة مشكله اتحلت بفيلم ولا تمثيلية ده احنا ربنا غضب ربنا نزل علينا بسببهم ولا اعوذ بالله توبوا ربنا سبحانه وتعالى الراجل اللي منع المطر عن بني اسرائيل كلهم كل ممثل وممثله عاملين زيه انتوا مدعين رحمات ربنا عننا انتوا سبب عقوبة ربنا واللي بيتفرجوا عليهم واللي بيقابلوهم في الشارع يسلموا عليهم بضمه بيتسلموا بتفتنون في دينهم ده بتقول المفروض تبصوا من فوق لتحت وتعدوا وتمشوا طب أنا, أنا, أنا, انا عارف ان دول غلط وعارف ان دول ناس وحشة بس يعني انا بتفرج بس عارف انهم ناس مش كويسين طب بتدمر اخرتك ليه وبتدمر دينك ليه يا جماعة احنا في رمضان رمضان ده يدخلك الجنة يدخلك النار رمضان رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له رغم انفه يعني ايه يعني رمضان لو ما تغفل لكيش بسببه تدخل جهنم بسببه يا شباب العين تزني وزناها النظر ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل تبقى ايه بتزني بعنيك تقبل تبقى زاني بعنيك العين تزني وزناها النظر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ملايين النظرات للتمثيلات